الحمد الله رب العالمين الصلاة والسلام على أسفل الأنبياء المرسلين سيدنا محمد النبي العميد على آله الطيبين الطاهرين وصحابته الراشدين ومن تمعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تزامنا هذا اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان مع مع بلوغنا في السلسلة التي كنا قد بدأناها من أول رمضان في الحديث عن أعلام آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت تزامنا هذا اليوم مع حديثنا عن الإمام الحسين بن علي عليه السلام بعد أن كنا في درس أمس قد تعرضنا للإمام الحسن وتعرضنا لبعض أخلاقه وبعض صفاته وما تعرض له من الفتن وما كان بينه وبين مخالفيه ومناوئيه، فكان طبيعيا بعد الحديث عن الحسن بن علي أن يكون الحديث عن أخيه الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه الحسين بن علي بن أبي طالب زينة بن هاشم وفتى قريش في لخمس خلون من شعبان في السنة الرابعة من الهجرة وقلنا بأن الإمام الحسن ولد في السنة الثالثة كان ليس بينهما إلا سنة خلافا لما يعتقد كثير من الناس من أنهما توأمان فهما ليس بتوأم الإمام الحسن ولد في السنة الثالثة والإمام الحسين ولد في السنة الرابعة وقد فرح به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعل به مثل ما فعل بالحسن من التحنيك ومن عق عنه صلى الله عليه وآله وسلم وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره فضة فهو ابنه صلى الله عليه وآله وسلم ومن ألقابه الذكي والرشيد والطيب والوفي والصبط والنبي عليه الصلاة والسلام منذ صغره كما رأينا في عنايته بالحسن وفي حسن رعايته للحسن كان صلى الله عليه وآله وسلم يرعى الحسين بل أحيانا كان يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام يخص الحسين بما لا يخص به غيره حتى أخاه حسن ولعل ذلك لعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما بالفتن التي سيتعرض لها ابنه وبالابتلاءات التي سنأتي على بعضها التي سيتعرض لها الإمام الحسين في حياته والتي لم يتعرض لها غيره كان عليه الصلاة والسلام يأخذ الحسن والحسين في صغرهما ويعيدهما بالكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامه، وكان عليه الصلاة والسلام يضع يده على رأس الحسين ويقول اللهم إني أعيدك به وذريته من الشيطان الرجيم وكان الإمام الحسين شبيه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشبهه كثيرا ولذلك كانت السيده فاطمة كما ذكرنا أمس كانت تلاعب الحسن فتقول بني بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي كذلك كانت تفعل مع الحسين كانت تأخذه وتلاعبه وتقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي لكن اختلف العلماء أيهما أشد شبها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن أو الحسين لأننا قلنا الحسن كان شديد الشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام والحسين أيضا نقول أنه كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلف العلماء في أيهما أكثر شبها قيل بين التخريجات أن الحسن هو أكثر الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى موته فلما مات صار الحسين هو أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل من الأقوال أيضا أن الحسن كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بين الصدر والرأس وكان الحسين أشبه ما بين النحر وما بين الأخمص فهذا أخذ الشبه من النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة والآخر أخذ الشبه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجهة الأخرى كان رحمه الله ربعة يعني ربعة يعني لا هو بالطويل ولا هو بالقصير وكان ابيض مشربا بحمرة كان واسع الجبين واسع الصدر وكان عظيم المنكبين رجل الشعر يعني يرجل شعره يمشطه ويعتني به وكان الإمام الحسين جميل الصوت كان في صوته غنى وبحة كانت تجمل وكانت تزين صوته وكما كان الحال مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحسن فكذلك كان حاله مع الحسين من شدة حبه له وشده إكرامه له وقد رأينا أمس بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذهما ويلاعبهما ويلعبان على صدره ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما وكان عليه الصلاة والسلام يصعبان على ظهره وهو, وهو يصلي وكذلك كان وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكن لهم محبة خاصة بل إنه ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أحب أهل بيتي إلي الحسن والحسين أحب أهلي إلي الحسن والحسين فقلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث التي ذكرنا يجمعه مع الحسن سواء في قضية الكساء أو في مواطن كثيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمعهما, كان يجمعهما وكان يقول اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وقلت بأنه أحياناً كان يخص الحسن بشيء خاص. كان يخص الحسين بأمر خاص لعله صلى الله عليه وآله وسلم لما علم من الابتلاءات التي سيبتل بها الإمام الحسين. أخرج الإمام ابن ماجه عن يعلى بن مرة أنهم خرجوا مع النبي. صلى الله عليه وآله وسلم إلى طعام دعوا له قال فإذا حسين يلعب في السكة في يعني وجدوا الحسين يلعب في الطريق قال فتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمام القوم وبسط يديه, يعني بسط يديه من أجل الحسين كي يلاعبه قال فجعل الغلام يفر وها هنا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعترض له بيديه والحسين يفر من هنا إلى هنا قال فجعل الغلام يفر من هنا وها هنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه يعني حتى أمسكه قال حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله وأخذ النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين, حسين صبط من الأصبات وهذا الحديث فيه تخصيص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تخصيص لبنه لحسين بهذا الفضل حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا ومرة جاء ركب على عرظاره صلى الله عليه وآله وسلم فبقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا لا يتحرك من مكانه حتى نزل الحسين من على ظهره ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام من سجوده وقال ارتجلني ابني فكرهت أن أعجله يعني ارتحلني ابني, ارتحلني ابني فعفوت أن فكرهت أن أعجله ارتحلني انظر إلى رقة تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارتحلني يعني جعل ظهري كالراحلة جعل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كالراحلة قال ارتحلني ابني فكرهت النبي عليه الصلاة والسلام يجعله الطفل الصغير كالراحلة يرتحله والنبي عليه الصلاة والسلام وهو في عبادة لربه لا يقوم من سجوده حتى لا يعجل ذلك الطفل الصغير وحتى لا يفزعه وحتى لا يقوم ذلك الطفل من مكانه. وعلامات محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسين ظاهرة وواضحة والأحاديث ذلك سائرة ومنتشرة ولذلك كانت الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون هذا الفضل للحسين يعرفون فضل الحسين وكانوا يحبونه شديد المحبة لمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيضا يأخذه ويلاعبه ويقول له بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي بل كان عمر رضي الله عنه يعطيهما عطاء بدر ومعلوم أن أهل بدر لهم خاصية يعني يعطون من العطاء من بيت المال ما لا يعطى غيرهم لسامقتهم ولفضلهم الحسن والحسين لم يكونوا قد وللوا بعد يوم بدر ومع ذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعطيهما عطاء بدر إكراما لهما ولما يعلم من محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهما. بل إنه مرة عمر رضي الله عنه وزع عطاء، فأعطى أعطى كلا كل من الحسن والحسين خمسة آلاف بكل واحد منهما، وأعطى ابنه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر اسن من الحسن والحسين، أعطى عبد الله بن عمر ألف والحسن والحسين أعطى لكل واحد منهما خمسة آلاف. فجاء ابن عمر يشتكي إلى أبي. قال لقد علمت ما ب... قال لقد علمت يا أبي سبقي في الإسلام وهزري لأن ابن عمر وإن كان صغيرا لكنه هاجر كان من من هاجر. قال لقد علمت سبقي في الإسلام وهزري أتعطي كل منهما خمسة آلاف وتعطيني ألفاً وهما ما ذا صبيين يلعبان في طرقات المدينة. فقال عمر رضي الله عنه. قال ويحك يا عبد الله قال ويحك يا عبد الله هل لك جد كجدهما أو جدة كجدتهما أو أم كأمهما أو أب كأبيهما هل لك جد كجدهما يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل جدك هل جدك الخطاض كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو جدت كجدتهما السيدة خديجة أو أم كأمهما السيدة فاطمة أو أب كأبيهما علي بن أبي طالب. فلذلك قلت كان كان كبار الصحابة والحسين الحسين كانوا لا زال أطفال في حقبة الصحابة ومع ذلك كانوا يعرفون لهم فضلهم ويعرفون لهم مكانتهم حتى إن الحسين وهو كان لا زال في مقتبل عمره لا زال طفل صغير في عهد عمر رضي الله عنه كان يحس من نفسه السؤد. وكان يعلم ما له من المنزل ويعلم ما كان له من المكان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان يظهر ذلك لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام مرة في عهد عمر رضي الله عنه وعمر واق قائم يخطب على المنبر فدخل الحسين المسجد وهو لازال صبي فرآه عمر, فرآه عمر فناداه فجاء جاء الحسين حتى وصل إلى المنبر وعمر عليه فقال انزل عن منبر أبي وذهب إلى منبر أبيك منبر أبي يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال انزل عن منبر أبي وذهب إلى منبر أبيك قال عمر لم يكن لأبي منبر ثم نزل عمر رضي الله عنه فأخذه وجلسه وجل على المنبر وجلس معه فلما قضى عمر نزل ثم ذهب وأخذه معه إلى البيت فلما كان في البيت سال عمر الحسين قال من علمك هذا؟ فقال والله ما علمني أحد يعني من علمك هذه الشجاعة ومن علمك هذه الجرأة؟ قال عمر يا بني لو جعلت تغشانا يعني لو كنت تأتيني إلى مجلسي وتحضر عندي في مجلسي يحكي الإمام الحسين نفسه يقول بعد ذلك قال أتيته يوما وهو في خلوة بمعاوية وكان ابن عمر بالباب فلما رأى أباه مختليا بمعاوية رجع عبد الله بن عمر جاء وجد أباه مع معاوية فرجع قال ورجعت معه حتى الحسين رجع معه قال فلقيني عمر بعد ذلك فقال لم ارك يعني انا قلت لك تغشانا انت لم تأتني قال يا امير فقلت يا امير المؤمنين اني جئت وانت خال بمعاوية فرجعت مع ابنك عبد الله فقال عمر يا حسين انت احق من ابن عمر انت احق من ابن عمر يعني ابن عمر يرجع لا إشكال لكن انت لست ابن عمر قال انت احق من ابن عمر فأنت من انبت رؤوسنا وهل أنبت على رؤوسنا الشعر إلا الله عز وجل ثم أنتم يعني بفضلكم أنتم كانت نعمة الإسلام بفضلكم أنتم بلغنا ما بلغنا من المنافذ فكان كبار الصحابة رضوان الله عليهم مع ما لهم من الصابقة في الإسلام والصابقة في الدين والصابقة في الهزة والصابقة في الجهاد يعرفان للحسن والحسير رغم صغرهما في ذلك الوقت يعرفان لهما حقهما ويعرفان مكانتهما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما جاء سبي فارس لما كانت المعركة بين المسلمين وبين فارس وغنم المسلمون جواري كسرة علي رضي الله عنه اشترى بعض الجواري من اشترى بعض الجواري من, من, من السبي الذي جاء من فارس فأعطى فأعطى واحدة منهن أعطاها للإمام الحسين وأعطى اختها لابن عمر فجاء عمر رضي الله عنه وقد رأى الحسين وقد أمسك تلك الجارية وقاله معروف أن, أن عمر رضي الله عنه كان صاحف فراسة قوية صاحف فراسة عظيمة لما رأى الحسين وقد أخذ تلك الجارية قال لتلدن لك خير أهل الأرض قال لتلدن لك يعني هذه الجارية ستلد منها خير أهل الأرض وذلك ما كان فإن هذه الجارية كانت هي أم الإمام زين العابدين علي بن الحسين وصدقت سراسة عمر رضي الله عنه فقد ولدت له تلك الجارية خير أهل الأرض ثم لما كان توفي عمر رضي الله عنه في عهد عثمان وقع ما وقع من الفتنة وكان الحسن والحسين من القائمين على حراسة عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسله علي بن أبي طالب ليحرس عثمان بن عفان. ثم كان ما كان في أيام علي والفتنة التي سبق أن تحدثنا عنها بإسهاب وقد كان الإمام الحسين مشاركا لوالده في كل مشاهده في كل حروبه سواء في الجمل الصورة أو الكبرى أو النهروان أو الصفين أو غير ذلك من المعارك كلها كان الإمام الحسين حاضرا فيها. ثم كما قلنا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون للحسين فضله بعد الآن في بعد ذلك الآن وقد الإمام الحسين وقد بلغ من العمر مبلغا يعني أصبح فيه سيدا وأصبح فيه صاحب سؤدد وصاحب جاه وصاحب كلمة وأصبحت له جلالة ومهابة كما كانت لأخيه الحسن فكان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون هذا الفضل وقد رأينا في قصة أمس كيف أن عبد الله بن عباس وهو أثن منهما كان يمسك بهما الراحلة ولما أنكر عليه ذلك المنكر قال هذاني ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أفل أمسك لهما رحالهما بل مرة أبو هريرة وكما رأينا أبو هريرة كان شديد المحبة للحسن كذلك كان شديد المحبة للحسين كان أبو هريرة رضي الله عنه شديد المحبة لأبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إنه مرة شارك مع الإمام الحسين في جنازة كان معه في جنازة فقام أبو هريرة ينفض التراب من قدمي الإمام الحسين أن تعرفون الجنازة يكون فيها تراب وعل فجاء أبو هريرة وجاء إلى قدمي الإمام الحسين ينفض عنهم التراب حتى إن الحسين استغرب قال يا أبا هريرة أتفعل هذا يعني ما لا تفعل ينكر عليه ذلك الفعل قال دعني فوالله لو علم الناس منك ما أعلم لحملوك على رقابهم قال لو علم الناس منك ما أعلم يعني ما أعلم لك من الفضل وما أعلم لك من المنزل عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس ينفضون التراب على أقدامك وإنما لا يدعوك فطأ الأرض بأقدامك بل يحمدوك على رقابهم لا يدع قدميك تنزل إلى الأرض لهذا قلت كان الصحابه رضوان الله عليهم يعرفون للحسن يعرفون للحسين حقه بخلاف من جاء بعدهم مما سنرى مما سيقع مما سيبتلى به الإمام الحسين من شر الخلق من شر الخليقة في ذلك الوقت ثم إن الإمام الحسين أيضا كان من أعلم أهل زمانه وكانت له حلقة عظيمة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدرس ويعلم ويوجه وينصح لما جاء رجل من قريش إلى المدينة فسأل وجد معاوية فسأله أين يجد الحسين فقال معاوية إذا دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت حلقة فيها قوم كأن على رؤوسهم الطير فتلك حلقة أبي عبد الله الحسين مؤتذرا إلى أنصاف ساقيه أما الكرم حدث ولا حرج وقد رأينا ونحن نتحدث عن الحسن بعض المواقف العظيمة والكبيرة التي شارك فيها الإمام الحسين أخاه الحسن يعني آيات كان آية في الكرب مثل أخيه كان آية في الجود وآية في الكرم أدى عن أسامة بن زيد ستين ألف كان كانت في ذمة أسامة وأسامة معلوم أنه كان محبب لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بل يعتبرونه منهم فأدى عنه ستين ألف وكان أسامة عند مرض موته شديدا للشغال بهذا الأمر فأدىها عنه, عنه كاملة مرة قدمت له إحدى جواريه جاءت إحدى الجواري وقدمت له طاقة يعني طاقة ورد طاقة الإناء به شيء من الورد وشيء من الأزهار فقدمت له طاقة من الريحان. والريحان نبات جميل طيب الرائحة وهو المشهور بالحبق الذي يسمونه الحبق وهو من نباتات الجنة وهو من أشرف أجل أنواع النباتات فجاءته بطاقة من ريحان طاقة من ريحان يعني ريحان موجود ممكن أن تأخذه في أي مكان فجاءت فقدمت له هذه الطاقة من الريحان فمحية له قالت له إني أحييك بهذه الطاقة من الريحان فقال الحسين أنت حرة لوجه الله لمجرد أنها آدت له طاقة من الريحان أعتقها وجعلها حره لوجه الله وكان انس بن مالك رضي الله عنه حاضر فاستغرب قال جارية تجيئك بطاقه من ريحان فتعتقها فقال الحسين هكذا ادبنا الله سبحانه وتعالى ألم يقل وإذا حييتم بتحيه فحيوا بأحسن منها أو ردوها وكان احسن منها عتقها قال وكان أحسن منها عتقها فكان رحمه الله على جانب عظيم من الأخلاق وعلى جانب عظيم من الاتصاف بصفات الكمال وصفات الخير مرة أحكي هذه القصة وهذه القصة كنت قد سمعتها من شيخنا عطية سالم رحمه الله حكاها في المسجد النبوي قصة مؤكثرة ويذكرها أهل السير واهل التاريخ موقف وقع بين الإمام الحسين انظر إلى يعني الشرف وحسن الخلق والتربية في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وفي بيت الإمام علي بن أبي طالب لها أثر ولها تأثير انظروا إلى هذا الموقف الذي حصل بين الإمام الحسين وبين أخيه محمد بن الحنفية معلوم أن محمد بن الحنفية هو أخ للحسن والحسين لكن طبعا ليس أخا من الأم أخ من الأب أخا له من أبيهم أمه الحنفية سباء كانت من سبي بن حنيفة وكانت في نصيب علي رضي الله عنه فولدت له محمد بن الحنفية ومحمد بن الحنفية أصبح بعد ذلك إمام إمام في العلم وفي غير ذلك من من من الأبواب، فوقع وقع إشكال بين الإمام الحسين وبين محمد بن الحنفية يعني ماوقع بينهما ماوقع بين الأخوة من الخصام ومن النزاع، ثم إن يعني خاف خاف خاف محمد بن الحنفية أن تمر الثلاثة أيام وهما لا زالا متهجرين، طبعا قد يقول أحد طيب لماذا لا يذهب إلى الحسين وهو أسن منه وهو أشرف منه لماذا لا يذهب إليه ويطلق ويصالحه وينثهي هذا الإشكال الذي بينهما محمد بن الحنفية لم يذهب إلى الحسين ليصالحه ولا ليراضيه وإنما كتب له رسالة أرسل له رسالة ماذا كتب في هذه الرسالة كتب في هذه الرسالة يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن علي بن أبي طالب إلى الحسين بن علي بن أبي طالب أما بعد فإن لك شرفا لا أبلغه وفضلا لا أدركه. ابونا علي رضي الله عنه لا أفضلك فيه ولا تفضلني. وأمك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان ملء الأرض نساء مثل أمي، لو كان ملء الأرض نساء مثل أمي، ما وافين أمك؟ فإذا قرأت رقعة هذه فالبس رداءك. ونعليك وتعال فترضني أنت الذي تعال ترضني وتعال فترضني وإياك أن أسبقك إلى هذا الفضل الذي أنت اولى به مني والسلام. يقول له أنت لك من الفضل ما لا أستطيع أن أدركه. لفضل السيدة فاطمة سيدة نساء العالمين فأنا لا أحب أن أكون صاحب الفضل عليك وأكون أنا الصابق إلى ترضيك وأكون أنا الصابق إلى طلب العفو منك فإذا بلغتك هذه الرسالة فأتني على جناح السرعة حتى تكون أنت صاحب الفضل علي، ولا أكون أنا صاحب الفضل عليك انظروا إذا هذه الرقة في التعامل بين هؤلاء الأئمة العظام من الذين تربوا في بيوت النبوة وكان قد وقع نفس الامر نفس القضية نفس الجفوة كانت قد وقعت بين الامام الحسن وبين الامام الحسين وثم فعلا الامام الحسين هو الذي تأخر طبعا الحسن أسن من الحسين فالامام الحسين تأخر عن الذهاب الى الحسن مع أنه أكبر منه وأسن منه وكان المفروض هو الذي يذهب عنده لكي يواضياه لكن الامام الحسين لم يفعل ذلك فجاء فعلا الحسن فلما جاء إليه قام إليه الحسين وأخذ يقبله ويقبل رأسه ثم قال له الحسين يقول لحسن قال إن الذي منعني من ابتداءك والقيام إليك أنك أحق بالفضل مني لأنه أكبر منه أنك أحق بالفضل مني فكرهت أن أناذعك ما أنت أحق به مني كرهت أن أسبقك إلى هذا الفضل الذي أنت به أحق والذي أنت به أولى والذي أنت به أجدر هكذا كان يتعامل أبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا ك... انظر يعني اللطيف في هذا الأمر انظروا حتى الخصام يعني الآن نحن لا نتحدث عن موقف... موقف... نحن نتحدث عن موقف خصام حتى خصام أبناء النبي عليه الصلاة والسلام كيف يسير كيف يدبر حتى خصامهما انظروا إلى ما فيه من اللطف وانظروا إلى ما فيه من الرقة ونحن طبعا مامورون بالتأسي والاقتداء بأخلاق أبناء النبي عليه الصلاة والسلام ومن أولى بهم بالاقتداء والاتساء هذا كل ما تحدثنا عنه إنما لنظهر فضل الإمام الحسين وعظم عظم منزلة الإمام الحسين عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم عظم منزلته عند صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما, وما له من المناقب وهو أحد الخمسة اهل الكساء الذين جل لهم النبي عليه الصلاه والسلام بكسائه وقال هؤلاء اهلي وقال هؤلاء اهلي مع كل هذا الفضل ومع كل هذه المناقب ومع كل هذه المنازل العظيمه ومع ذلك لم يراعوا فيه إلا و ومع ذلك لم يحفظوا له فضلا ولا شرفا ولا بنوة للنبي صلى الله عليه واله وسلم ولا محبه للنبي صلى الله عليه واله وسلم وكان ما كان في تلك الواقعة العظيمة التي تقشعر لها الأبدان والتي ترجف لها القلوب تلك الحادثة العظيمة التي أحجم بعض مؤرخ الإسلام أحجم حتى عن حكايتها وأحجم حتى عن ذكرها لشديد شنعها ولقبيح جرمها صناعه مقتل الحسين قتل الحسين حفيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلط النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كانت سنة ستين كانت سنة ستين مات معاوية بن أبي سفيان طبعا ذكرنا فيما سبق أن معاوية بن أبي سفيان قبل أن يموت قد جعل العهد لابنه يزيد وبايع أكره الناس على بيعة ابنه يزيد إذا لما مات معاوية بن أبي سفيان ابنه يزيد سيتولى الحكم فأرسل طبعا هو بعد ما يتولى الحكم سيرسل لكي يأخذ البيعة خاصة من كبراء الناس ومن وجهاء الناس ومن كبارهم أبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما علم الحسين بأمر ذلك بات خرج ليلا حتى بلغ مكة هربا مما سيكره عليه خاصة وأنه جاء, جاء الكتاب بتعينه هو بالاسم هو ابن الزبير وابن عمار وبعض الكبار الوجهاء الذين كانوا يخافون من لا يبايعوا فجاءت جاء الكتاب بأسمائهم بأعيانهم أن يبايعوا وإلا يحبسوا ويقتلوا ففر الإمام الحسين وخرج من المدينة حتى جاء مكة طبعا لما جاء الحسين إلى مكة بعلم أن الشيعة آل البيت في ذلك الوقت المتشيعون لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت هم أهل العراق وخاصة الكوفة بالضبط الكوفة كانت هي موطن ومعقل المتشيعين لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام خاصة وأن الإمام علي بن أبي طالب كما ذكرنا سابقا قد كان في الكوفة وقد كانت خلافته بالكوفة فلما وصل الإمام الحسين إلى مكة بدأت تصله الرسائل وتصله الكتب من أهل الكوفة يعلنون بيعتهم له وأنهم لم يبايعوا ليزيد وأنه إن جاء إليهم فسينصرونه على أعدائه وأنهم لا يبايعون إلا له وأنهم إن بايعوه الأنصار كلها والبلدان كلها ستبايع لن تترك الإمام الحسين فضله ومنقبته ومنزلته من النبي عليه الصلاة والسلام ويبايعون ليزيد الفاسق الذي يشرب الخمر والذي يبيت مع القيان والذي يلاعب الكلاب ويلاعب القردة فلا يشك أحد أن أفضل الناس في ذلك الوقت وأشرف الناس في ذلك الوقت هو الإمام الحسين فلذلك أرسلوا له الرسائل حتى برغ عدد الرسائل خمسمائة رسالة خمسمائة كتاب وخمسمائة رسالة كلها فيها عهود وعلى بيعته رضي الله عنه ان جاء إلى الكوفة وفعلا ذلك ما كان لما وصلته تلك الكتب قرر الإمام الحسين أن يأتي الكوفة لكنه قبل ذلك أراد أن يرسل من يستطلع له الأخبار من يعرف له أخبار الكوفة وفعلا إن كانت هذه العهود ويستوسق له من مبايعة أهل الكوفة له حتى لا يخذلوه كما خذروا أباه من قبل وكما خذروا أخاه من قبل فلذلك أرسل مسلم بن عقيل بن ع... مسلم بن عقيل بن أبي طالب ابن عم الإمام الشهيد أرسله ليستطع له الخبر فعلا جاء مسلم بن عقيل ودخل إلى ال... دخل إلى ال إلى الكوفة وجلس عند أحد شيعة آل البيت في ذلك الوقت هاني ابن عروة جاء عنده إلى البيت وبدأ يستوثق له يأخذ له البيعة بدأ يأخذ له البيعة يأتي الناس إلى بيت هاني ابن عروة فيبايعون مسلم بن عقيل بيعة الحسين رضي الله عنه فعلا وبدأ الناس كثرة يعني كثرة كثرة بالآلاف بالآلاف بدأوا يفدون على بيت هاني ابن عروة طبعا تسلل الخبر وصل إلى يزيد بن معاوية بأن الناس يبايعون في الكوفة للإمام الحسين فكلف عبيد الله بن زياد عبيد الله بن زياد هذا والده هو زياد بن سمية الذي استلحقه معاوية هو كان, كان ليس, ليس, ليس بابن شرعي سمية هذه كانت بغي يأتيها الرجال وكان من الذين يأتونها أبو السفيان فلا يعرف هو ابن من يعني ابن من من, من هؤلاء الرجال الذين كانوا يخشون لكن معاوية بن أبي سفيان بإشارة من المغيرة بن شعبة استلحق زياد به وجعله أحد أكبر قادته وأحد أعظم قادته وقد تحدثنا أمس أنه كان على كوفة وأنه كان يضرب رأس كان يأتي بالناس فيطلب منهم أن يسبوا عليه فإن لم يسبوه برر رؤوسهم فبعد ذلك عبيد الله بن زياد هذا ابنه ف. يزيد بن معاويه سمع بان بان اهل الكوفه يبايعون لعلي فكلف عبيد الله بن زياد هذا المجرم كلفه والله على الكوفه بان يأخذ أمر الكوفه لانه كان معروفا رجلا جبارا شديدا فعلا جاء عبيد الله بن زياد ودخل متلثما حتى لا يعرفه الناس فلما دخل متلثما الناس وقد رأوه وقد دخل متلثما ظنوا أنه انه الامام الحسين فأخذوا يقولون مرحبا بابن, بابن بنت رسول الله مرحبا بابن بنت رسول الله فعرف أن أهل الكوفة فعلا يبايعون للإمام يبايعون الإمام الحسين ثم أخذ يبحث يفتش عن الخبر يفتش عن أحد إن كان هذا الخبر صحيحا وأين يشتمعون وأين يبايعون فعرف أرسل عبدا دعا ذلك العبد أنه جاء يريد البيعة حتى عرف مكان مسلم بن عقيل في بيت هاني بن عروة فذهب وأخبر وأخبر زياد عبد عبيد الله بن زياد فقام عبيد الله بن زياد أرسل لهاني ابن عروة ليستوذقه من هذا الأمر فقال له أنا أريدك أن تسلمني الحسين طلب منه أن, يسلم عفوا أن يسلمه مسلم بن عقيل قال أنا لا علم لي بمسلم بن عقيل قال إما أن تسلمه وإما أن أضرب عنقك طبعا هاني ابن عروة وقف في ذلك الموقف موقفا عظيما ووقف موقف الارطان حتى انه قال قال والله انه لو كان تحت قدمي هاتين ما رفعتها قال لو كان مسلم ابن عقيل تحت قدمي هاتين ما رفعت فضلا عن اسلمه لك فامر بضربه وحبسه ورمي في السجن طبعا مسلم ابن عقيل سمع بالخبر سمع بأن صاحب البيت الذي استضافه والذي أكرمه والذي آواه وأخذت البيعة في بيته قد حبس وقد سجن فخرج في أصحابه الآن وقد بايعه من بايع جمع عظيم يستطيع به مواجهة عبيد الله بن زياد وفعلا ذلك ما, فعل ذلك ما فعل مسلم بن عقيل فإنه جمع جمعا كبيرا من الناس أربعة آلاف من الناس جمعهم معه وذهبوا إلى قصر عبيد الله بن زياد وحاصره أربعة آلاف من المقاتلين ذهبوا وحاصروا بيتا وحاصروا قصر عبيد الله بن زيد فخرج عبيد الله بن زيد وأطلع عليهم من القصر وبدأ يرغبهم وبدأ يرهبهم مرة يرهبهم بالتنكيل والتعذيب ومرة يرغبهم بالأموال وبالعطايا فبدأوا بدأوا يتسللون واحدا بعد الآخر هؤلاء الأربعة آلاف الذين جاءوا كلهم حماس وكلهم شعلة متقرة بدأوا ينسلون واحدا بعد الآخر وبدأ عبيد الله بن زياد يرسل إليهم آباهم ويرسل إليهم أمهاتهم حتى ينخذلوا عن مسلم بن عقيل حتى إن المرأة منهم كانت تأتي فتقول لولدها ارجع إلى البيت والناس يكفونك لماذا أن تريد أن تقاتل الناس الآخرين سيكفونك كأنك تقول له ماذا تفعل إذا جاءت لو أن جنود الشام قد حضرت قال كأنك وقد جاءت وقد أقبلت جنود الشام فماذا تصنع معهم فيهربوا على وجهه وبدأوا يهربون واحدا واحدا واحدا من أربعة آلاف لم يبق مع مسلم بن عقيل إلا ثلاثين فردا من أربعة آلاف شخص لم يبق معه إلا ثلاثين من الناس ثم لما رأى مسلم بن عقيل وقد خلي بينه وبين عبيد الله بن زياد هرب في طرقات الكوفة هائما على وجهه حتى وجدتهم رأى فأدخلته إلى بيتها وعرفت أنه, أنه مسلم ابن عقيل وأكرمته وآوته وأرادت أن تتستر عليه لولا أن ابن لها جاء في الليل قال من هذا الذي عندنا قالت إن سأخبرك ولكن على أن تكسم الأمر هذا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هذا مسلم ابن عقيل وإياك أن, وإياك أن تخبر أحدا بذلك لكن ابنها طبعا خرج من البيت ذهب إلى عبيد الله بن زياد وأخبره بأن مسلم بن عقيل هو في بيته فأرسل له مسلم بن عقيل عسكر جمع من العسكر طوقوا البيت ومع ذلك خرج مسلم بن عقيل قاتل ذلك المعسكر بسيفه ضاربهم حتى أصابته طعنات في يديه وطعنات في رجليه ثم إنهم أعطوه الأمان قالوا له نحن نعطيك الأمان نؤمنك على حياتك لكن فقط تذهب معنا إلى عبيد الله بن زياد فلما رأى أنهم سأمنوه على حياته قبل بأمانهم ووضع سيفه ثم خرج معهم حتى ذهبوا به إلى عبيد الله بن زياد طبعا عبيد الله بن زياد كأسلافه وكولاته لا عهد له ولا ذمة لم يوفي طبعا بأمانه فعرض مسلم بن عقيل على السيف لكن مسلم بن عقيل قبل أن يموت وقبل أن يقتل طلب, طلب من أحدهم يقال عمر بن سعد بن أبي أو غيره طلب من, من أحدهم أن يرسل له رسالة إلى الإمام الحسين قال له أنا سأكتب رسالة لي هذه الرسالة إلى الإمام الحسين طبعا الإمام الحسين الآن قد بدأ يستعد الخروج من مكة وللاتجاه نحو الكوفة فكتب كتابا رسالة صغيرة يطلب فيها من الإمام الحسين بأن يرجع إلى مكة وألا لا يأتي الكوفة مع ما رأى من خذلان أهل الكوفة له قال ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة فإن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني وليس لكاذب الرأي كانوا يرسلون الرسائل والكتب في أول مواجهة انخذل عنه سائر الناس وانخذل عنه الكل وأرسل تلك الرسالة وفعلا تلك الرسالة أرسلت إلى الإمام الحسين الإمام الحسين في ذلك الوقت والآن نحن في ذي الحجة نحن في ذي, في ذي الحجة من سنة تسع وخمسين الإمام الحسين عزم على أن يخرج إلى الكوفة بعد ما جاءته تلك الكتب وبعد ما جاءته تلك الرسائل. طبعا المسلم بن عقيل أرسل تلك الرسالة ثم بعد ذلك أخذ إلى سطح أخذ إلى سطح القصر وجاء رجل فضرب عنقه حتى رمي الرأس من أعلى السطح إلى الأرض ثم أخذ جسده فرموه بعده وكان ذلك يوم عرفة. كان ذلك في اليوم التاسع. من ذي الحجة من عام تسع وخمسين قلنا الإمام الحسين إمام الحسين أصلا خرج يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة جمع آل بيته وجمع من أنصاره ثم خرج طبعا الصحابة رضوان الله عليهم عارضوا الإمام الحسين في هذا الخروج وعارضوه معاربة شديدة لا عبد الله بن عباس ولا محمد بن الحنفية أخ الإمام الحسين فإن عارض الإمام الحسين في خروجه وذكره بما كان من أهل الكوفة وبخذلان اهل الكوفة بل ان ابن عمر ابن عمر لم يعرف بخروج الحسين فلحقه بعد ثلاث كان الامام الحسين قد خرج فلحقه بعد ثلاث وأخذ يعانقه ونهاه ابن عمر عن الخروج وأصر الحسين على لما أصر الحسين على الخروج أخذ ابن عمر يعانقه ويبكي ويقول استودعك الله من قتيل استودعك الله من قتيل استودعك الله من قتيل خرج الإمام الحسين وطبعا يرى طبعا الإمام الحسين لا يريد كما يدعي البعض لا يريد حكما ولا يريد وقد كان من ازهد الناس في الدنيا وقد كان من بيت النبوة وبيت الزهد لكن الإمام الحسين يرى أنه أحق بالأمر من غيره وثم ما رأى من ظلم مما كان من, سل من مم مم مما كان سنوات التي, التي سواء ما وقع في عهد الإمام الحسن أو ما وقع في من الصلح ومن الغدر بذلك الصلح وما كان في عهد معاوية وما كانت من المظالم وما كان من تولية يزيد وهو فاسق سكير يشرب الخمر إذن كان لابد له أن يقوم بالأمر وكان رأى على خلاف رأي الحسن الحسن رأى أنه في ضعف وأنه لا يستطيع المواجهة فلذلك قرر الصلح لكن الإمام الحسين رأى أنه عليه أن ينصل الحق الذي هو عليه وأن يقف في وجه هذا الظلم ولو كان دون ولو كانت نفسه دون ذلك. فني ذلك جمع أصحابه وخرجوا خرج معه 72 رجلا بين آل بيته وبين أنفاره وخرجوا. لما كان في الطريق وبلغوا موضع القديسية وصلته الرسالة. وصلته رسالة مسلم بن عقيل وفيها أرجع بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة فإنهم سيكذبونك كما كذبوني إلى آخره فلما برعت تلك الرسالة وقف وقف في أصحابه وآل بيته وعرض عليهم الرسالة وقال لهم الآن وقد رأيت ما ماذا قال مسلم ما رأيكم نرجع الآن نحن لعلنا نذهب إلى أهل الكوفة سيخذروننا فما رأيكم أن نرجع إلى مكة؟ فقام إخوة مسلم بن عقيل لأن قلنا حسين خرج مع كثير من آل البيت قال إخوة مسلم بن عقير رافضوا هذا الأمر قالوا لا والله لا نرجع حتى نأخذ بسأرنا أو نقتل إما أن نأخذ بسأرنا لأخينا وإما أن نقتل طبعا الحسين لا يستطيع أن يترك إخوة مسلم بن عقير يذهبون وحده وهو الذي أخرجهم وهو الذي أرسل أخاهم فقال لا خير في الحياة بعدكم قال لا خير في بعدكم. ثم خير من معه من غير الذين 72 هؤلاء الذين سيبقون معه من غيرهم خيرهم بين من أراد أن ينصرف فلينصرف ومن أراد أن يبقى معه فيبقى معه فلم يبقى معه كما قلنا إلا 72, فرساً إلا 72 رجلا منهم 32 من الفرسان ثم خرج رضي الله عنه بمن بقي معه من آل بيته ومن هؤلاء الناس حتى بلغ رضي الله عنه حتى بلغ موضع كربلاء فلما جاء ينزل بموضع كربلاء قال ما اسم هذه الأرض قال ما اسم هذه الأرض قالوا كربلاء قال كرب وبلاء أي أنه في هذه الأرض سيقع الكرب وسيكون البلاء ثم يقال أنه في طريقه لقي الفرزدق، وهو في الطريق لقي الفرزدق الشاعر المعروف فقال ما أخبار أهل الكوفة فقال الفرزدق عبارته المشهورة قلوبهم, قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية وذلك فعلا ما سيكون من أمر الحسين عليه السلام أمر الحسين أصحابه بالارتباع والشرب وبأن يسقوا إبلهم وأن يوردوا إبلهم وأن يشربوا وأن يرتبوا وكأنه قد علم بما سيكون لأنه لما ستأتي جيوش يزيد فإنهم سيمنعونه عن الماء حتى إنه لا يكاد, يكاد يموت عطشا هو وأصحابه وآل بيته أما عبيد الله بن زياد فقد بدأ يرسل في الجيوش التي ستقابل الحسين والتي ستعتر الطريق الحسين أرسل الحسين بن تميم رئيس شرطته في جيش ثم أرسل بعد ذلك الحر بن يزيد التميمي في ألف من الناس وجاءوا وقفوا تجاه الإمام الحسين وكان الوقت وقت الظهر. كان الوقت جاء جاءوا يعترضون طريقه ولأن الأمام الحسين هو الآن في طريقه إلى الكوفة فجاءت جيوش يزيد وجيوش زياد ووقفت في وجه الإمام الحسين واعترضوا طريقه وقع, ما وقع بينهم من الحوار أراد الإمام الحسين أن يتقدم فحبسه حاول أن يمنعه الحر بن يزيد فقال له الحسين ابتعد عني تكلتك أمك يعني خلي عني الطريق خليني أنا أوصل طريقي إلى الكوفة قال ابتعد عني تكلتك أمك فقال الحر بن يزيد والله لو قالها غيرك من العرب يعني ثكيلتك أمك إن شبيها بالسبّة قال والله لو قالها غيرك من العرب لقتصص منه ومن أمه ولكن ماذا أقول لك وأمك سيدة نساء العالمين يعني هو يعلم أنه يواجه من أمه هي سيدة نساء العالمين قال ولكن ماذا أقول لك وأمك سيدة نساء العالمين ثم انظروا الى أهل, اهل الشام يعني غريبون عجيبون هم جاءوا لمقاتلة ابن الحسين ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعرفون انه ابن سيدة نساء العالمين بل لما حان وقت الظهر لما كان وقت الظهيرة خطب فيهم الامام الحسين ثم لما جاء الوقت اذن المؤذن فسكتوا فاقيمت الصلاة فقال الحسين للحر بن يزيد تريد ان تصلي باصحابك قال لا ولكن انت تصلي فصلى الامام الحسين بالجميع لا بالذين معه ولا بالجيش الآخر طبعا لما انقضت الصلاة كل واحد رجع إلى معسكره ثم دخل دخل رضي الله عنه عليه السلام إلى خيمته وكان الوقت وقت عصر وأخرج ما عنده من الكتب التي أرسلها له أهل الكوفة وأراه للحر قال له هؤلاء أهل الكوفة قد رسلوني وبايعوني قال فقال له الحر إن أمرنا إذا نحن لقيناك ألا نفارقك حتى نقدمك يعني حتى نقد حتى نقدم بك على عبيد الله بن زياد فقال الإمام الحسين الموت أدنى من ذلك يعني أموت ولا أذهب اسلم نفسي لحكم زياد يعني يعني يسلم نفسه ويذهب إلى بير زياد وزياد يحكم في عبيد الله بن زياد يحكم فيه بما يشاء فقال الحر بن يزيد فاني أشهد لان قاتلت فاني اشهد لان قاتلت فقال الإمام الحسين ابي الموت تخوفني فأنضي وبالمو... وما الموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وآس الرجال الصالحين بنفسه وفارق خوفا أن يعيش ويرغما ثم إن الإمام الحسين وقد رأى أنهم قد اعترضوا طريقه ووقفوا بجيوشهم عرض عليهم عرضا وكان ممكن يقبل كان لو كان هؤلاء المجرمون عندهم حرف على دم الحسين وعندهم حمس على أن لا يؤذوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما في نفوسهم من حب الملك ومن حب الحكم كان بإمكانهم حقا دماء الحسين خاصة وأن الإمام الحسين قد عرض عليهم عرضا وكان بإمكانهم قبوله عرض عليهم إما أن يعود إلى مكة قال لهم تتركوني أنتم بين ثلاث إما أن تتركوني أعود إلى مكة وإما أن تتركوني أنضي إلى ثغر من الثغور أجاهد في سبيل الله وإما أن أذهب لا يزيد في دمشق فأتفاهم معه قال لهم أنا أعرض عليكم ثلاث أمور إما أرجع إما أذهب للجهاد في سبيل الله وإما أذهب إلى دمشق إلى يزيد الحاكم في ذلك الوقت فأكلمه في هذا الأمر فكان عمر بن سعد بن أبي وقاص قد أرسله عبيد الله بن زياد أيضا على رأس جيش كأنه أعجبه رغم جرمي رغم أنه من المجرمين الذين شاركوا في مقتل الحسين إلا أنه كان أخفهم كأنه أخذته رقة للحسين فأحب هذا العرض وقبل به وود لو أن عبيد الله بن زياد يوافق على هذا العرض وفعلا وكان عمر بن سعد بن أبي وقاص قد جاء في أربعة آلاف فارس انظروا الآن الإمام الحسين سبعون من الناس هؤلاء آلاف في آلاف تأتي عمر بن سعد بن أبي وقاص في أربعة آلاف كلهم فرسان كلهم على الفرس والغريب ليس هو هذا أمر الغريب أن الأربعة آلاف الذين جاءوا مع عمر بن سعد أغلبهم من الذين بايعوا الإمام الحسين وأرسلوا الكتب أغلبهم من الذين أرسلوا تلك الكتب وأرسلوا تلك الرسائل فلما عرضوا عليهم هذا الأمر يعني قاله هو أصلا قالوا له في الأول كما قلت حاول عمر بن سعد أن يقبل هذا العرض فأرسل إلى عبيد الله بن زياد يعني يقول له الحسين عرض عليك ثلاثة أمور اخسر واحدة منهم قال لا أقبل منه إلا أن ينزل على حكمي أو أن يبايع يزيد إما يعلن البيع ليزيد وإما ينزل على حكمي عبيد الله بن زياد وطبعا الإمام الحسين لا يستطيع أن يقبل لا ببيعة يزيد ولا بالقبول ولا بالنزول على حكم عبيد الله بن يزيد ولذلك رفض عرضهم ثم إنهم منعوه من الماء أيام وأيام وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رأسهم الإمام الحسين لا يستطيعون أن يتذوقوا قطرة من ماء حتى اشتد بهم العطش طبعا من قلنا كان القائل على الجيش في ذلك الوقت عمر بن سعد بن أبي وقاس وكان عمر بن سعد بن أبي وقاس يعني ليس من أشرهم يعني من أفضلهم رغم أنهم كلهم أشرار ولذلك هو ماذا كان يفعل كان يحاول أن يؤخر يحاول أن يجد حلا لعله يتفاهم لعله يجد حل يرضي الطرفين يرضي الإمام الحسين ويرضي يزيد فتأخر في مواجهة الإمام الحسين فلما تأخر أرسل له عبيد الله بن زياد شمر بن درجوشن أرسل له شمر بن درجوشن وقال له اسمع ستذهب إلى عمر بن سعد بن عبي وقص إن فعل عمر ما آمروا به فاسمع له وأطيع يعني إن واجه الحسين وبدأ قتل الحسين افعل انظروا إلى هذا المجرم عبيد الله بن الزياد كيف يتحدث عن ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول لعمر قاله له يقول لشمط اذهب إلى عمر فإن فعل ما آمرك به فاسمع له وأطيع وإن أبى يعني لو أبى وبدأ يماطل في قضية قتال الحسين وإن أبى فأنت الأمير وضرب عنقه قال له إما أن يسمع ويطيع ما نأمره به وإما أنت الأمير وضرب عنقه ثم أرسل رسالة بنفسه عبيد الله بن زياد قال له بلغ هذه الرسالة إلى عمر بن سعد بن أبي وقص كتب له في تلك الرسالة قال له إني لم أبعثك انظروا كيف يتكلم علي الحسين قال إني لم أبعثك إلى الحسين لتكف عنه ولا لتمنيه ولا لتطاوله ولا لتقعد له عندي شافعا أنا لم أرسلك شفيع ولا وسيط بيني وبين الحسين ولا لتقعد عندي له عندي شافعا انظر فاذا نزل الحسين واصحابه على الحكم يعني ان نزلوا على حكمه فابعثهم الي فان ابوا فاذحف عليهم حتى تقتلهم ومثل بهم فانهم لذلك مستحقون فان قتل الحسين فاوطئ الخيل صدره وظهره فانه عاق شاق قاطع ظلوم فإن أنت مضيت لأمرنا جزينا كجزاء السامع المطيع وإن أنت أبيت فاعتزل جندنا وخلي بين شمر وبين العسكر انظروا إلى هذا المجرم السفاح كيف يتحدث عن ابن ابنت رسول الله يقول إما تقاتلهم وإما انزح وإذا قاتلتهم وقتلت الحسين أوطي الخيل صدره وداره يعني مر بالخيل على صدر الحسين وعلى ظهره عليه لعائن الله المتتالية إلى يوم الدين عمر بن سعد بن أبي وقاص يعني رغم ما كان فيه من الرقة لكن الأمر جاءه الآن من رئيسه القضية, يعني القضية ليس فيها أخذ ورد فعلا بدأ يمتثل لما جاء به رئيسه فأمر الجيش بالركوب أمر الجيش بالركوب وبدأ الجيش يستعد لمواجهة الإمام الحسين والإمام الحسين في خيمته وقد أخذه شيء من النوم اخذته نومه خفيفه فلما استيقظ سألت أخته قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنه قال لي إنك تروح إلينا ثم آخر عرض الآن تنزل على الحكم ابن زياد أو لا تنزل على حكم ابن زياد أو إنه القتل فقال عليه السلام قال بئس القوم تريدون قتل ذرية نبيكم وخيار الناس في زمانهم قال لهم ارجعوا سننظر أمرنا من الليل إلى الغد يعني قال لهم الغد وكان هذا التافع من محرم قال لهم في الغد نجيبكم فرجع هو وآل بيته والذين كانوا معه ودخلوا الخيمة وبدأوا يسبحون ويهللون ويكبرون ويستغفرون الله سبحانه وتعالى ويدعون الله سبحانه وتعالى وخيرهم بين أن يبقوا معه أو أن ينصرف طبعا كما قلنا لم يبقى معه إلا 72 رجلا أغلبهم من آل بيته فيهم أط... معهم نساء ومعهم أطفال فلما كان صبح عاشوراء صلى الفجر طبي الله عنه وأرضاه وكان معه 32 فارسا وأربعون رجلا اعطى الراية لأخيه العباس وأخذوا النساء والذرية وجعلوها في الخيام خلف الجيش خلف ظهورهم ثم اغتسل رضي الله عنه وأرضاه وتطيب أحسن ما يكون التطيب وأخذ مصحفه وركب على فرسه ثم خرج والتحم الصفان وبدأ القتال وبدأ الإمام الحسين ينادي في أهل الكوفة الذين بايعوه والذين اليوم يقاتلون في الجيش الذي يريد أن يقتله أخذ يناديهم رضي الله عنه وأرضاه يا أهل الكوفة ما رأيت اعذر منكم قبحا لكم وتعس لكم الويل ثم الويل استصرختمونا استصرختمونا فأتيناكم وأسرعتم إلى بيعتنا سرعة الذباب فلما أتيناكم تهافتتم تهافت الفراش وسللتم علينا سيوف أعدائنا من غير عدل أفشوه فيكم وناذا من منا كان إليكم ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين ثم حمل عليهم وأخذ يقاتل بيده رضي الله عنه وأرباه بعضهم الذين كانوا في جيش عمر بن سعد بن أبي وقص وسط المعركة يعني أخذهم ما أخذهم من الدم ورجعوا إلى صف أمير المؤمنين الحسين كما كان في الحرب بن زياد الرياحي فإنه وسط المعركة وهو يقاتل أخذه ما أخذه من الندم فانحاز إلى الحسين قال يا ابن رسول الله كنت أول من خرج عليكم وأنا الآن من حزبك لعل أنال شفاعة من جدك صلى الله عليه وآله وسلم وقاتل معه حتى قتل وبقي الإمام الحسين يقاتل أعداءه وهم يضربونه إلا أن أثخنوه بالجراح وغلب عليه العطش إلى أن سقط على الأرض غلب عليه العطش إلى أن سقط على الأرض فضربه رجل من كندا ضربه على رأسه بالسيف حتى أدماه رضي الله عنه وأرضاه فأخذ الحسين دمه بيده وصبه على الأرض وقال اللهم إن كنت حبست النصر من السماء فاجعل ذلك لما هو خير لنا يعني إن كنا لا ننتصر فلعلك لخير تعلمه يا رب فينا وانتقم من هؤلاء الظالمين واشد عطشه رضي الله عنه وارضاه فدنا وجد ماء فدنا منه ليشرب فرماه حسين بن تميم بسهم فوقع في فمه الشريف فتلقى الدم في يده وقال اللهم اقتل الحسين عطشا اللهم اقتل الحسين عطشا يقول اهل التاريخ حسين بن سميم هذا المجرم الذي ضرب فماء الامام الحسين ابتلي بالحر في بطنه والبرد في ظهره فكان يوضع له الثلج بين يديه والكانون كانون النار خلفه وهو يصيح من شدة الحر ويصيح من شدة العطش ويصيح من شدة البرد ويؤتى بالماء واللبن يشرب ويشرب ولا يرتوي إلى أن مات ثلاثة أيام بعد مقتل الإمام الحسين لما الحسين رضي الله عنه لما ضعف جسمه بكثره ما جرح وبكثره ما ضرب حمد الله وأثنى عليه ثم توجه إلى ربه سبحانه وتعالى وهو يقول اللهم إني أشكو إليك ما يصنع بابن بنت نبيك اللهم إني أشكو إليك ما يصمع بابن بنت نبيك اللهم أحصهم عددا وانشرهم بددا ولا تغادر منهم أحدا ثم صلى صلاة الخوف بأصحابه ثم تنافس أصحابه بين يديه آل بيته تنافسوا في الدود عنه وفي حمايته رضي الله عنه وأرضاه قتلوا جميعا قتل عبد الله بن مسلم بن عقيل عون ومحمد بن عبد الله بن جعفر عبد الرحمن وجعفر ابن عقيل القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب عبد الله والعباس وعثمان وجعفر ومحمد إخوة الإمام الحسين كلهم كل آل بيته قتلوا بين يديه وأمام عينيه لم يبقى إلا الأطفال, الأطفال والنسوة الذين قد احتموا بالخيان قتلوا جميعا قتل كل أصحاره قتل جميع أصحاره لم يبقى إلا وحده بقي رضي الله عنه في معركة خالية الجيوش العظيمة الآلاف المؤلفة من الفرسان أمامه وهو رضي الله عنه وحده وقد أفخنته الجراح لكن كانوا يعني, يعني كل, كل واحد منهم يتهيب أن يكون هو القاتل للحسين كل واحد منهم لا يريد أن يكون هو الذي باء بهذا الاسم العظيم وهذا الجرم العظيم قتل ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رأهم ذلك المجرم شمر بن ذي الجوشن وقد أحجموا جميعا وتهيبوا جميعا عن قتل الإمام الحسين قال ويحكم ماذا تنتظرون اقتلوا هتكلتكم أمهاتكم فحملوا عليه فضربه ابن شريك التميمي على كفه بيسرى ثم ضربه سنان ابن أنث النخعي طعنه برمح ثم جاء المجرم شمر ابن ذي الجوشن فذبحه وفصل رأسه عن جسده الشريف حز رأسه ثم سلبه كل ما كان معه من سيف وكل ما كان معه من متاع سلبه ثم مالوا على منزله وعلى خيمته فنهبوها وأخذوا ما فيها من المتاع وأسروا ما فيها من النساء ثم إنهم جاءوا بخيولهم وداسوا بها على صدر الإمام الحسين وعلى ظهره كما أمرهم بذلك المجرم عبيد الله بن زياد وكانت الفاجعة الكبرى والكارثة العظمى التي حصلت في هذا اليوم الذي هو يوم من أدأس أيام المسلمين يوم من أكثر أيام أشد أيام حزنا في تاريخ الإسلام وفي تاريخ المسلمين حفيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن النبي عليه الصلاة والسلام تقطع رأسه ويمثل به وتطأ الخيول صدره وظهره الشريف عليه السلام ورضي الله عنه وارضاه حمل رأسه الشريف الى المجرم عبيد الله بن زياد بالكوفة فقام ذلك المجرم وصعد على المنبر واخذ يخطب نادى الصلاة جامعة واخذ يخطب في الناس وهو يهلل يفرح منتصر منتشي بما فعله بل يدعي نصر الله سبحانه وتعالى يقول انظروا كيف نصرنا الله سبحانه وتعالى على الحسين وعلى اصحابه وانظروا ما فتح الله علينا في هذه الموقع من قتل الحسين فقام عبد الله الأزدي وكان حاضرا قال ويحك يا ابن زياد تا تا تقتلون أولاد النبيين وتتكلمون كلام الصديقين ثم أخذ رأسه الشريف رضي الله عنه وأرضاه فوضع بين يدي المجرم بن زياد فأخذ ذلك المجرم عودا وأخذ ينكثه يأخذ العود ويلعب برأس الإمام الحسين أخذ قضيبا قضيبا من عود وأخذ ينكث به ويلعب به في رأس الإمام الحسين فبكى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وقد كان حاضرا وكان كذلك أيضا زيد بن أرقم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كان حاضرا فقال يا ابن زياد ارفع قضيبك فوالله لطالما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ما بين هاتين الشفتين ثم بكى زيد بكى بكاء شديدا فأغلظ عليه ابن زياد فنهض زيد بن أرقم وهو يقول أيها الناس انتم العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فاطمه ووليتم ابن مرجانه والله لا يقتلن اخياركم ولا يستعبدن اشراركم فبعدا لمن رضي بالذل والعار ثم التفت إلى ابن زياد وقال قال يا ابن زياد لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقعد حسنا على فخذه اليمنى وحسينا على فخذه اليسرى ثم وضع يده على يافوخهما ثم قال اللهم إني استودعك اياهما وصالح المؤمنين فكيف كانت وديعة النبي صلى الله عليه وسلم عندك يا ابن زياد؟ فغضب ابن زياد وهم بقتله وقال لولا أنك شيخ قد خرفت لضربت عنقك ثم جيء بالنساء وجيء بالأطفال الذين اسروا في ذلك اليوم وأدخلوا على ابن زياد، فدخلت زينب بنت السيده فاطمة أخت الإمام الحسين قال من هذه فلم تكلمه ولم تجبه فقال بعض إمائها هذه زينب بنت فاطمة فقال المجرم الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم فقالت بل الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد وطهرنا تطهيرا لا كما تقول وإنما يفضح الفاسق ويكذب الفاجر قال كيف رأيت صنع الله بآل بيتكم قال كتب الله عليهم قالت كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فيحاجك إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا انتهت هذه المأساة العظيمة والخطيرة والكئيبة في تاريخ الإسلام وفي تاريخ المسلمين ولم يلبثوا إلا قليلا حتى فأر الله سبحانه وتعالى للحسين فلم يصل لم يتسنى الحكم ليزيد فانه بعد ذلك لم يتسنى الح... نفع الله سبحانه وتعالى الحكمة من ذريته كما سلط الله سبحانه وتعالى المختار الثقفي فقتلهم جميعا شمر بن ذي الجوشان عمر بن سعد بن أبي قاس عبيد الله بن زياد كلهم جميعا قتلهم المختار الثقفي صلطهم الله... صلطهم... صلطه الله سبحانه وتعالى عليهم يقول الإمام الحسن البصري قال لو كنت مع قتله الحسين أو من رضي بقتله ما دخلت الجنة حياء من رسول الله قال لو كنت مع قتلة الحسين أو من رضي بقتله ما دخلت الجنة حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفا من نظره إلي بعين الغضب وكيف لا يغضب صلى الله عليه وآله وسلم والذي كان يحب الحسين عظيم المحبة وشديد المحبة ويكرمه غاية الإكرام ويقول حسين مني وأنا منه ويقول في الحسن والحسين من أحبهما فقد أحبني ومن أغضبهما فقد أغضبني هؤلاء لم يغضبوا الحسين وإنما قتلوه ومثلوا به ومثلوا بآل بيته رضي الله عنهم وأرضاهم طبعا الـ الـ الـ الـ الذي تولى كبر هذ هذه القضية الآثمة عبيد الله بن زياد ومن كان معه من عمر بن سعد وشمر والذين كانوا معه لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نغفل أن يزيد بن معاوية وهو الحاكم وهو الملك في ذلك الوقت هو الذي يتبوأ عظيم الإثم لأنه كان قائد عبيد الله بن زياد وعبيد الله بن زياد ما هو إلا جندي من جنود يزيد ولا يقول أحد بأن يزيد لم يرتضي هذا الأمر أو أنه ندم عليه بدليل أن يزيد لم, لم يعزل بعد ذلك عبيد الله بن زياد ولا أنبه على قتله لابن ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أنكر عليه هذا الأمر وإنما أظهر بعض الندم حتى يزيح عنه هذه التهمة ولم يكن صادقا في تلك الدعوة كما هو واضح منا. من قرائن الحدث ومن قرائن الحال ولهذا الإمام ابن كثير وهو يتحدث عن وهو يتحدث عن عن يزيد بن معاوية أو الإمام الذابي وهو يتحدث عن يزيد بن معاوية قال يزيد بن معاوية هو أصلا لم يولى الحكم إلا سنتين لم يبقى في الحكم إلا سنتين افتتحهما بفاجعة عظمة واختتما واختتمهما بفاجعة عظمة افتتحهما بواقعة الحرة حيث استحل المدينة وأهلها وأبناءها وختمهما عفوا افتتحهما بفاجعة عظمى وهي قتل ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتل حفيد النبي عليه الصلاة والسلام واختتم ذلك العامين باستباحة الحرة مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم استباحة المدينة في موقعة الحرة واغتصاب النساء وقتل أبناء المهاجرين وقتل أبناء الأنصار فعليه من الله ما يستحق ولعنة الله تعالى المتتالية على كل من قتل الحسين أو شارك في قتله أو رضي بقتله عليهم لعائن الله المتواري إلى يوم الدين عليهم لعائن الله والملائكة والناس أزمعين أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين